فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما اثقل الدعوى الله ربهما لئن, لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما اتاهما صالحا جعلا له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 「私の思い出を聞いてみよう」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 بسم ي عليم ع إن الله ذ الرحمن م طائف الرحيم ش ي ط ا ن ت ذ ك و ا ف إ ذ مبصرون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 هذا بصائر من ربكم و ه د ا و ر ح م ة لقوم يؤمنون و إ ذ ا قرئ القران فاستمعوا له, فاستمعوا له